وَإِذَا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إِنَّا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إِنَّكُمْ كنتم تَأْتُونَنَا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون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 وَإِنَّ من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون آئسكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين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 وَإِنَّ إِلَىٰ لمن الْمُبْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بعلا وتذرون أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِن انهم لا محضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على آل ياسين انك كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا مِنَ المرسلين إِذْ نجيناه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دمرنا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لتمرون عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وبالليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يونس لمن المرسلين إذ أَبَقَ إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أَنَّهُ كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلبثناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شَجَرَةً من يقطين وَأَرْسَلْنَاهُ الى مائه أَلْفٍ أَوْ يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم ا لربك البنات ولهم البنون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 أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون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 لنا نحن الصافون وإن لنا نحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عدنا ذكر من الأولين لكنا عداد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون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 فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون